والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ مصطفى اللهوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين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 وَمَا جَلَ أَزِواجَكُم الل إ تُغَونَ مِنْ نَّأُم مَهَاتِكُمْ وَمَا جَعللَ أَدأَكُمْ أَبنَاأَكُمْ ذَانِكُمْ قَوْلكُم بِأَفْواهِكُمْ واللهَّهُ يَقولُولُ الحَقََّ وَهُو يَهْدِ السَّبين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 تَأَمَّدَت قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ نَبِيَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَقُولُوا لِلْأَرْحَامِ كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن المريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 يُرَا اجَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَبْ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 وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَبَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا لَمْ تَمْتَنُّوا إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ دَافِعُ عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون إِلَّا إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من المهور. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذابوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أن الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة لمن قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم وقضى نحبه ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين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 فری قلو ن فری کام ہوں کل إِن كُتُ تُردمَ الحَيَةَ الدُّنياَا وَزينَةَ فَتَعَلَ فَتَعَلَن أُمَتعَكُ وَسَرحكُ سَراح دَملَ وَإِن كُ تُ تُرنَم اللهه رَسُولهُ وَالدَارآخِرَةَ فَإِن ان الله اعد للمحسنات من كل اجرا عظيما يعني ساء ان بي من يحكم من كن بفاحشه مبينه يضاعف كان ذلك على الله يسيرا